وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت ما على ما يرى